دَلَّاك بِالْحَقِّ لَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنَّ أُمَّتَكَ إِلَّا خَلَافِيَهَا نَذِير وَإِن يُكَذِّبُوك فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ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 إن الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا على مية مما رزقناهم سروى على يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور